إِذ تُ لِيتْعَلَهِم آيتُهُ زَادَتم النمَان وَوعلى رَبِّه ييتَودْكَلون الذيذنَ يُقمونَ الصَّلاةَ لَّا رَزَقُنَهُ يُ ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساخون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكي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 ك إِذ يُشيكُمّ عَسَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِلُ عَلَْكُم مَِ السَّم وَيُونَزِلُ عَلَكُم مِنَ السَّممَا لُطَهغَِكُم بِ لطَهْغَِكُم بِ وَيُظْهِذَكُمْ رِجِزَ الشَّيطَان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 ذَلِكَ ب بأنَّم شَُ اللهَّه وَرَسُول وَمَُِّ شَاقِتِ الله وَرَسُولهُم ورسوله فَإِن اللَّه شَديدٌُ العطابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُ وَنَّ لِكَافِرينَ وَ زحف فان لا تولوهم الادبار ومن يولهم يوما اذندبره الا متحرفا للقتال الا متحرفا للقتال او إلى فئة فقد ذا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 تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الضيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول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 يرعون ينفقون اموالهم ليصدوا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون وما ثم تكون عليهم حسره ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون خبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولائك هم الخاسرون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 والرسول وذل قربه واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا, وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم تلتقى مدير اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا ولكن الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بي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 يا عُّذَ الَّذ نََلوا إِذَا نلَقيتُم فِيأَتَ فَثْبتُ وَذْكُر اللهَّ وَذْكُر اللهَّهه كَذيرًاعَكُم تُفْلِحون وَأَطيعُ اللهَّه وَرَسُولهُ وَلَا تَنزَعوا فَتَفْشَلوا وَتَذْهَبَ لحكُمْ وَصمِرُ إِ اللهَّهَ مَ الصَّابِرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس, الناس ويصدون عن سبيل والشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وانني جار لكم فلن ما ترى انت لفئتين لك صعلى عقبيه وقال اني بريء وقال اني اذ إذ يقول المنافقون ول تَوَسَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَذَلِكَ جَادَلَ وَالَّذِينَ وعيرهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن غيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بان حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبرهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين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 فَنَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّذِ بِهِمْ فَشَرَّذِ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنَّا تَخَافُنَا مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَثَبِّتْ بِالَّذِينَ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يحب وَلَا يَحْسَبَنَّ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 الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا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 والله مع الصابرين ما كان لنبيهم إن, أن يكون له أسرا حتى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب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 إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا إِنْ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّنَّا أَخِذْنَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يُرِدْ خِيَانَتُكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ فأمكن منهم والله عليم حكيم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 لا يهدي من شيء حتى يهادرو وان استنصركم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم بينكم وبينهم مثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض